رسول النور بددت الظلام رسول الحق حررت الأنام رسول النور رسول النور رسول رسول الحق، بو غست لتملأ الدنيا سلاما رسول الله رسول الله يا خير البره ان العدل العدل بين الناس حتى وهل يقضي على الطغيان إلا سيوف الحق لا تبينتقام بني الأوطان بني الأوطان هب للمال بني الأوطان Quan <تصفيق> ص